بسم الله الرحمن الرحيم حميد تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة من تدعونا إليه وفي آذاننا لقر و من بيننا و بينك حجاب تعمل إننا عاملون قل إلا هم واحد فاستطيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين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 سَائِلَةَ السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتِيَا طَوْعًا فقضاهن سبع فِي في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لو شاء ربنا أنزل ملاكا فإن بما أرسلتم به كافرون فأما عدن فاستكبروا في الأرض بالغير الحرف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 fa arsallma عليهم riyan sar sar fi ayi min hisatil nuzi qum azab al khiz fi al ما ثمود فهديناهم فاستحبوا العبد على الهدا فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِ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 وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون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 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنزيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَظْلَلَنَّ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ إن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 الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إذ فع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم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 فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ ربك يسبحون لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فَمَن يُلقى في النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمنى يوم الْقِيَامَةِ يَعْمَلُ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بالذكر لما جاءه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 إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَوْثِرَةٍ وَلَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعَجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ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 من عَمِلَ صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم وَلَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تضع إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا أَذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنَ الشَّهِيدِ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 khayru wa in massahu sharrun faya'usun qanata wa la in azaqnahu rahmatam minna مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن فلننبئن الذين كفروا بما عملوا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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنَ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ هُوَ فِي, شقاط بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى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 hu bikulli shay'in